بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تاخذكم بهما ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزاني لا ينقح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينقحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين دابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخالصة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرء عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسه أن غوض الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ان الذين جاءوا بالافك من عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم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 وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتدلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بغتال عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم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 ولا يأمرن الفضل منكم والسعد ان يؤتوا للغرباء والمساكين ان والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المثلات الغافلات من ملات في الدنيا والاخره لهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وابصارهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبررون مما يقولون مبررون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضغن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبذين زينتهن, زينتهن إلا ما ظهر منها وليغضبن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن الا بعولتهن او ابائهن او اعولتهن آبائ او ابائهن او ابنائهن او اعولتهن أبنائ او اخوانهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نساء او رسائن او ما ملدت ايمانهن او التابعين غير اولاذبهن أو التابعين غير اورل من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وانبحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء نغمهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفِفِ الذين لا يجبون نكاحًا حتى يُغنيهم الله من فضلِه، والذين يدتغون الكتاب مما ملَكَت ألمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تُكرِهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصُّنًا لتدتبوا عرض الحياة الدنيا ومن يُكرِهُنَّ فإنَّ الله من بعد إكراهِهنَّ غفورٌ رحيم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 وقد من شجره مباركه زيتونه الشرقيه ولا غربيه ياد زيتها ياد يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت الذين الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبحون له فيها يسبحون له فيها بالغدو والاصار رجال لا تلخيهم تجاورا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله والقام الصلاة واذا الزكاه يخافون يخافون نوما تتقلب تقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسواد بريع يحسبه الضمائر ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاب موج من فوقه موج من فوقه, موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يدد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ألم دو أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل من قد علم صلاةه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما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 بعد ذلك وما هؤلاء بالمؤمنين وإذا المؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم إذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتون اليه مذعنين افِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ امْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ الْأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا, أن يقولوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ لَهَا أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَتَكُمْ مَعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرسول إلا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم, لهم دينهم الذي اغتوى لهم وليبدلنهم ولا من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة قليبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع, وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فان استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قَدِيَّاعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّمُونَ مِنْكُمْ رِيَادَةً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَع